حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقات والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تتقسموا بالأسلام ذلكم فسق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 إذا آتيتموهن وجورهن محسنين وغير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاوسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ, فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون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 يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ أبني آدَمَ آدم إِذْ إذ قربا فَتُقُبِّلَ مِنْ من أحدهما ولم مِنَ من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقاتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساداً في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياه فكأنما أحي الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض نمسفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، ويسعون في الأرض فساداً أيه.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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للصحب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقسطين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 وأنزلنا إلى إن الكتاب بالحق مصد قل بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل إِنْجَلَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَا جَهْرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمًا وَحَدَّةً وَلَكِنْ يَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبْقِي الْخَيْرَاتِ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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزليلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عيد الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أوزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء أقوم قد ظل من قبل وأضل كفيرا وأضل كفيرا وظل عسوا السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 لا تجدن النا نشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم ود للذين آمنوا الذين قالوا إننا صرَّا ذلك بأن منهم قسّيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم موتهون وآتيوا الله وآتيوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحوا فيما طعيموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يحكم به ذو عدل منكم هذه بالغ الكعبة أو كفرت طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي ذو قوبل أمره أف الله عما سلف ومن عاد فان الله منه والله عزيز ذو تقام أحل لكم سيد البحر وطعامه متعلكم ولسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرمة وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إليه تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ والهدي وَالْقَلَائِدَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تساؤوا وان تسألوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم ما فالله عنها والله غفور حليم